غيد قلت لك نبيك انا مبيك ما وجود لا ولو صدق انا خليك حبيبي الله لا يقول لا بغيض قلت لك ما بيك انا ما بيك ما اقولها ولو صدقت انا خليك حبيبي الله لا يقول بغيضك قلت لك ما بيك انا ما بيك ما اقولها ولو صدقت انا خليك يا الله ليقول تراني ما اروح بعيد ما ما صار يا حبي صحيحه احيان اجيب الليل لكن تبداك في ديتك يا نظره عيني انا بنفكر بسنسك تقيحي الدنيا من عيني حياتي كلها تبدا انت في ديتك يا نظره عيني انا بنفكر يا حب صحيح أحيان أجي بالعيد لكن من وراء قلبي تراني مهما صار يا حب صحيح أحيان أجي بالعيد كله آه بغيق ترد الروح بقدوم القنون فيني أصحى تخيب عسى يومي قبل يومك إذا غبت الجميع زيب وترد الروح بقدومك تراني ما أروح بعيد مهما صار يا حبي صحيح أحيان أجي بالعيد لكن من Ah, hap mi, sohich ahyan Agyi bil' ayd Lakin min orā Kalbi b'gġi B'gġi B'gġi B'gġi B'gġi B'gġi B'gġi B'gġi B'gġi B'gġi B'gġi B'gġi Haudet, hana khali hik Habibi, Allah n'ayguh la Habibi, Allah n'ayguh la Habibi, Allah n'ayguh la Habibi, Allah n'ayguh la Habibi, Allah n'ayguh la Shukran, shukran